بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون